Terima kasih kerana إذ ناداه ربه بالوادي القدس طوى إذ هم إلى فلعون إنه طبى فقل هل لك and uh, جبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت would resetting كم انتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا